والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا قوطكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 فكانت أبوابا وسيّرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا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 مستقيم مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لظرا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أَنْذَرْنَاكُمْ عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يَا لفضيله <تصفيق>